و لاتس اونلي تقدم بلال روح ما بقاش الشيان صحابنا شيا با يقولوا لي عمر الحينه والظان والعقليه بريمير داق عمرها غير شيين الدنيا ولات غير عطيني قالك ما نبغىك تزين نغني تا صاحبي خليني وين النيه وين الزمان عندي رانا ربي كاكيني واحد اعطاها الملقن وفرحان تفريني واحد طاب لا تاع دخان وخر بالبيان واحد في الجايله بردان يرجف ويقول لك غطيني واحد مقراي عيان بايع ويقول لك وريني واحد يا ما لشان حاتم ويقول لك خليني عايش في ايديك وما يعرف ما عقلها ما في ناس ودخلها واحد لا بتخمن صغير وشاب الروس صبره مقبول وفي قلبه وسواس حمره الشخصي يقول لك لا باس شو ما الدنيا حموه حيش صغير وشاب الروس صبره مقبول يا قلبه وسواس